وَإِن تَعدُدِّ عْمَةَ اللهَّهِ لا تحسُهَا إِ اللهَّه لَغَفٌُ رحيم واللَّهُ يَعلَُ ماَا تُسِّونَ وَماَا تُعَنُون وََّذنَ تَدَعونَ مِن دُون اللَّهِ لاَا يَخْلقُونَ شَيْئأ وَهُم يُخْلَقُون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 ل جََمَاء اللهَّهَا يَعلملَمُ مَا يُصِونَ وَماَا يُعَِنون إنِهُ لا يحِبُّ الْ المُسْتَكبرِرين وَإذاَا قِيلَ لَهُ مذاَا أَزَل رَبّكُمُ قُ أَسَطيرُ الأَّلين لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ وَأَمْكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ بُنْيَانُهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ